السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إله الأولين والآخرين وخالق الخلق أجمعين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه سار على دربه إلى يوم الدين وبعد فإن الله تبارك وتعالى حفظ هذا الدين و. كان هذا, الحفظ كان هذا الحفظ عن طريق جماعة اختارهم الله تبارك وتعالى وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين نشروا سنته ونقلوا القرآن عنه وبيّنوا الأحكام ووعظوا الناس ودعوهم وجاهدوا في سبيل الله تبارك وتعالى وأصحاب النبي كثر رضي الله عنهم أجمعين وقد كثر وقد كثر الكلام في الآونة الأخيرة عن أحد أصعاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه وهو أكثر من رواح حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والطاعنون في أبي هريرة لا يريدون أبا هريرة لذاته رضي الله عنه وأرضاه وإنما يريدون ضرب هذا الدين عن طريق هذا الصحابي وما أجمل تلك الكلمة التي قالها أبو زرعة الرازي رحم الله تبارك وتعالى وهي إذا رأيت رجلا يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فألم أنه زنديق وذلك أن القرآن عندنا حق والسنن عندنا حق وإنما نقلنا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا القرآن والسنن والطعن بهم أولى وهم زلادقة كلمات جميلة قالها أبو زرعة الرازي رحمه الله تبارك وتعالى وعلى رأس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كثر الطعن فيهم أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وأرضاه والطعن في أبي هريرة يتمثل في أمور كثيرة سأذكر نقطة من هذه النقاط أو أمر من هذه الأمور وأعلق عليه. أنا وهو أن أبا هريرة رضي الله عنه ذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري في صحيحه أنه قال حفظت الرسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين أما الأول فبثثته وأما الآخر فلو بثته لقطع مني هذا البلعوم. قالوا إذن كتم العلم وهذا باطل وذلك أن هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هو كما قال أهل العلم ليس من باب الحلال والحرام والأحكام وإنما هو من باب الأخبار التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها قد تقع في مستقبل الأيام وهذا لا يأثم أبو هريرة في عدم الإخبار به وهذا الذي منع أبو هريرة من الكلام أنه خاف رضي الله عنه أنه إذا تكلم في هذا الأمر أن تهيج فتنة وأن يكون الكلام نصا على بعض الذين عاصرهم أبو هريرة رضي الله عنه من بعض الحكام الظلم أو مساعديهم كما يعني وقع في زمن مروان ابن الحكم. كمثال، فلذلك أمتنع أبو هرير من الكلام في هذا، ويظهر هذا ايضا في كلامه رضي الله عنه عندما دعا الله تبارك وتعالى: قال اللهم لا تدري لا تدركني سنة أو لا تدركني سنة الستين وإمارة الجهلة وهذه الامارة إمارة يزيد ابن معاوية وقد استجاب الله دعاء ابي هرير وتوث في سنة تسعة وخمسين. رضي الله عنه ورضاه ولم يدرك حكم يزيد ابن معاوية وهذا مشروع وهو إخفاء بعض الأمر لما يترتب عليه من الفتنة وقد جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال حدث الناس بما يعقلون أتريدون أن يكذب الله ورسوله وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما أنت محدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة فيجوز كتم بعض العلم عن بعض الناس إن كان هذا يسبب لهم فتنة بشرط أن لا يكونوا, أن لا يكونوا محتاجين إليه وهذا أمر مشروع حتى في حياتنا الدنيا نحن قد لا نخبر بعض الناس ببعض الأمور التي نعلمها لأنه قد يترتب على هذا مشاكل أو أمور لا تحمد عقباها ولا يتضرر بعدم المعرفة ولذلك يجوز الإنسان أن يكتم بعض العلم الذي لا يحتاجه الناس خشية أن يفهم خطأا أو أن لا يستفيد الناس منه أو أن يحرض بعض الناس على فعله بعض الأشياء المحرمة أو المنكرة أو ما شابه ذلك من الأمور فحديث أبي هرير رضي الله عنه يدخل في هذا وأنه امتنع عن تحديث بهذه الأمور خشية أن تقع فتنة بين الناس وهذا أمو المشروع وقد جرى عليه أمل والصحابة كما نقلت ذلك عن عبد الله بن سعود عن علي النبي طالب عن غيرهم رضي الله عنهم أجمعين ولذلك بواب البخاري رحمه الله تبارك وتعالى بابا بعنوان جواز كتمان العلم أو بعض العلم لخشية أن تقع فتنة أو كما قال أنسيت الآن عنوان الباب الذي بواب به الإمام البخاري ولكنه يدل على هذا المعنى وهو جواز كتمان بعض العلم خشية الفتنة وما شابهها والله أعلم وصلى الله وسلم بارك علينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين